الحمد لله رب العالمين وأصلم وأسلم على نبينا محمد الخاف النبيين نبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام هذه الحلقة نتكلم فيها على فوائد الآية السابقة في الحلقة الماضية وهي قوله تعالى الشهر حرام وبشار الحرام والحلمات قصاص فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام وجوب العدل حتى مع الكفار ومع الأعداء فقيم الله تبارك وتعالى داعي هلنا ان نامن ونكون قوامنا لله شهداء بالقسط ولا اجرم منكم شنائا قائما الا تعدلوا اعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله اي لا اخ منكم يريد على ترك العدل فاعدلوا فانه اقرب للتقوى ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بالرواحة ليخرج على الهود ثم رخيبر واجتمعوا إليه قال إني قد جئتكم من أحب الناس إليه وإنكم لأفضل إلي من أنتم من أقليت وغنازق فإن حب إياه وبر إياكم لا يمنع لا يمنعني أن أقول العدل أو أن أقوم بالعدل <تسجيل> فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض ووجه ذلك من الآية قوله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام ومن ثوائد الآية وأحكامها إثبات أن بعض الشهور شهر حرام وبعضها ليس كذلك وهذا هو الواقع والأشهر الحرم تختص بخصائص منها أن الذنوب فيها أعظم من غيرها ومنها أنه يحرم فيها ابتداء القتال ابتداء قدال الأعداء على قول الراجع وقال بعض أهل العلم فلإن ابتداء القتال فيها نسخة حريمه وأن ابتداء القتال لكافر فيها جائز كما في عيدها ولكن لكن الراجح أنه محرم عن اتباع إلا أن إذا الكفار الكافر أكون للقتال إتماما للقتال السابق فإنه لا بأس به ومن فائز الهات الكريمة وأحكامها إثبات القصاص في غير النفس والأطراف يؤمن قوله والحرومات القصاص فمن اعتداء عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تداء عليكم وليعلم أن القصاص في النفس ثابت من للقرآن والسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم لأ穆سلم إلا بأحد ثلاث التقي بالذاني والنفس التقي بالذاني والنفس بالنفس لكن لذلك شروط معروفة عند أهل العلم وأما القصاص في الأبراهم والعزة فقدرنا عليها قرآن والسن أيضا قال الله تعالى وَكْتَبْنَا عَلِيمِ فيهَا عَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعُزْنَ بِالْعُلُومِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَجُرُوحَ قِصَاصٍ وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنس بالنظر كتاب الله القصاص فتأخذ اليد باليد والرسل بالعجل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن حسب ما تقتضي الشريعة من الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله ومنها أن من فائد هذه الآفة كانها أن دين الإسلام دين العدل وليس دين الجو لقوله فمن يأتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم ومن فائد هذه الآفة كانها تحرين الزيادة على عدوان الغير بقوله تعالى واتقوا الله فاجعا قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من مثل ما اعتدى عليكم ومن فائد الآية الكريمة القاوة الحميدة التي يصبو إليها كل مؤن التي تحصل تبقى الله عز وجل وهي معية الله تعالى للمتقين حيث قال وَاعْلَمُوا الله اللَّهُمَا الْمَتَّقِينَ وهذه معية خاصة ليست كالمعية العامة في قوله تعالى ما يكون النجوة ثلاثة لا ورابعهم ولا خمسة لا وسادسون ولا عزم من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان فإن المعية العامة معية الإحاطة والعلم معية الإحابة للخلق إلما وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك وأمن معية الخاصة فهي معية النصر والتعيد وتكون للمؤمنين وللمتقين وللمقصدين وللفصل عليهم صلى والسلام عليه وسلم في القرآن كثيرة لا لن أنما ذكر الله تعالى إمانته لا لنا فيما ذكر من فوقيته فإنهم سبحانه وتعالى مع عباده وهو فوق عرش فوق كل شيء كما جاء عبدين هنا في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يزده الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم عندما كنتم والله بما ترون بسيط فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه استوى على العرش والعرش هو أعلى من خلقاته ومعن استوائه تبارك وتعالى عليه أنه على عليه وهذا علو خاص غير العلو الشامل لجميع الخلق يقول جل وعلا ثم استوى على العرش يعلم ما يزه في الأرض وما يأخذ منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو, وهو معكم أينما كنتم يعني في أي مكان كنتم فالله معكم لكن ليس المعنى أنه معنا بذاته في العرض بل هو جل وعلا معنا وهو في السماء ولا غرابة ذلك، فهذه العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا ويعدون ذلك كلاما حقيقيا مع أن القمر موضعه في السماء ومن تواعد قراءات الكريم هو حكمها أنه ينبغي للإنسان إذا فعل أسباب النصر من التقوى وغيرها أن يثق بوعود الله تعالى وأن الله معه لأن من لم تثق بوعود الله لن ينفع وعده لأنه يفعل وهو في شك مما قال الله تعالى أو تردد وحين إذن لا ينسفع بهذا بل قد يؤدي ذلك إلى كفر إذا شك في مدوء لخبر الله تعالى أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميع مع المؤمنين المفلحين إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابهم من تبعهم بإحسان وعلى المدين